الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجدبك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما آتاهم كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إِنَّ رَبَكَ عَرِيمٌ حَكِيمٌ لَّقَدْ كَانَ فِي يُوْسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلْسَّائِلِينَ إِذْ قَالُوا لِيُوْسُفَ وَأَخُوهُ مَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُرْصَبٌ إِنَّ أَبَا نَا لَفِي غَلَالٍ مُبِينٍ أَقُدُلُ فَرَاحَ بِطَرَاحِهِ أَرْضًا يَخْلُلُ لَكُمْ وَجْهُ نَبِيكُمْ يَخْلُلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ, لكم وجه أبيكم مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ قَالَ إِنَّ رَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي وألقوه في غيابات الجب يلتقط بعض سيارتهم كنتم فاعلين قالوا يا أبان مالك لا تأمن لا تأمن على يوسف, يوسف وإن له ناصح رسلهما على غدير تعي ويلعب وإنا له لحافظون قال إني لا يحزنني أن تذهب بي وأخاف أن يأكله الذئب وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنوافل قالوا إن أكله الذئب ونحن عصبة إن يور فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابات الجذب واوحينا واوحينا اليه لتنبئ انهم بامر ماذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم وتركنا يوسف عند متاعنا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكره الذئب وما أن بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميص بدرين كذبة قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه فأدلى دلوه قال يا بشرى يا هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون بشروا بثمن بخسين دراهم معدوده دراهم معدوده وكانوا فيهم الزاهدين وقال الذي اشتراهم من مصر الامراه اكرمي مثواه اكرمي مثواه ما كان ينفعنا أو نتخذه ولدا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 وراودته التي هو في بيتنا عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هي تلك قال ما معاه الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهمت به لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا, يا سيدا لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك إلا أن يسجن، إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي، وشهد شاهد من أهل هاء كان قميصه قد من قبول، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين.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 أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز ترابد فتاة عن نفسي قد شغفها حبا إنا لنرى في ضلال بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهم متكآ وأعتدت لهم متكآ وآتت كل واحدة منهم سكينا وقال تخرج عليهم فلما رأينا أجبرنهم وقطعن أيديهم وقلن هاش لله ما إِنَّ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَ فَذَارِكُمُ الَّذِينَ ظَلَمْتُمْ مِنْ الْعَذَابِ وَلَقَدْ هَوَتِ الْهُوَعُ نَفْسَهُ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أُمِرَ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصادمين. قال قَالَ رَبِّ جُنَاحٌ هَبْ بُغْيَنَ مِمَّا يَدْعُونَ إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُمْ أَصْبُ إِلَيْنَا وَأَكُونُ مِنَ الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْ كَيْدِهِمْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثُمَّ بَدَّلَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما لا يسجلونه حتى إلٍ ودخلما وسجَن فدانٌ قال أحدهم إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إن لراك من المحزنين ان ياتي يكوما ما مما علمني ربي ان من تركوا ملة ام لا يؤمنون بالله وان بالاخرة هم كافرون واتبعت ملة ثرة الناس لا يشكرون يا صاحب ويسجي ربه خمرا وأما الآخر فيسرب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي من أنه ناجي منه من أرني عند ربك فأنساه الشيطان ذك وربي فنبث أَمَرُكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ طَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُمْ سَبْعٌ عِجَافٌ يَأْكُلُهُمْ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُبُلَاتٍ خُضْرٌ وَأُخَرَ يَبْزَعَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أمير الأحلام بعاليٍّ، وقال الذين جاء منهما وذكر بعدهم أن أُنبِّئكم بتأويله، أن أُنبِّئكم بتأويله، فأرسلوا يوسف أين الصديق وافتنى. سبع بقاع سما ليأكلهم مسبرا إجافهم وسبع سبلا خضو وسبع سبلا خبرهم وآخر يابسات لعلّي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سن دابا فما حصدتم فدروا في س قلنا من ثم يأتين بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهم إلا قليلا من تحصنون ثم أَلَمَ أَبَالٌّ نِسْوَةٌ اللَّاتِ قَطَعْنَا أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِأَيْدِهِمْ نَعْلِيمٌ قَالَ ما خَطَبْتُمْ نَإِذَ رَأَوْا الدُّنْيَا يُزُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْ لَحَاجَرِ اللَّهِ لا وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَارِينَ وَمَا أُذَرِّعُ نَفْسِهِ إِنَّ النَّفْسَلَ أَنْمَارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَالَ الْمَلِكُ اهْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسٍ فَلَمْ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 وجاء أئخبو يوزف بدخلوا عليه فعرفهم فدخلوا عليه فعرفهم وهم له من كرون ولم جهزهم بجهازهم قالتوني بأخي لكم من أبيكم ألا ترون أن يهو الكيل وأنا خير فإن لم تأتون بي فلا جيب لكم عندي ولا تقربون والو ان له لهابون قال هل امنكم عليه الا كما امنتكم على اخي من قبل فالله خير الحفظ وهو ارحم الراحمين الله على ما نقول وكيل وقال يا فلا تبتلس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهاتهم جعل السفاية في رحل أخي ثم أذنوا أذنوا أية أن والعير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا فما جزاؤكم ان كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من مجتفي رحلي فهو جزاؤه كذلك نجذب الظالمين فبدا بأوعيتهم قبل رمائ يخيث ثم استخرج ثم استخرج من كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخار في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوقه الذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخلهم فَاذَرُوا يُوسُفَ فِي نفسه وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتم شَرٌّ مكانا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَقُلْ أَحَدُنَا مَكَانَهُ إِنّ فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله بي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغرب حافظين استل القريه التي كنا فيها والي الذي قبرنا فيها وانما لصادقون قال بل سولت لكم ان انفسكم امرا جميل عسى الله تولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتع تذكر يوسف حتى تكون حرضا حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكره بثين jeg يَرَوْحٍ لَّهُ إلَّا الْقَضُّ الْكَافِرُونَ إِنَّهُ لَا يَهْزُمُ رَوْحٍ لَّهُ إلَّا الْقَضُّ الْكَافِرُونَ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسْنَانَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ مَسْنَانَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُسْجَدٍ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 Lord وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوه قال أبوه إني لأجد ريح يوسف قال دخلوا مصر إن شاء الله آمين ورفع أبوي على العرش ودخلوا زجدا وقال يا أبت هذا تؤيل إياه قبل هذا تؤيل إياه من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسنتي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم, وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوته إن ربه لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني لم تني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألهقني بصالحهم ذلك من أنباء الغيب مهم وما كنت لدي إذ أجمعوا أمرا شر الناس ولو حرصت بهم وما تسألهم عري من أجه وإن وإلا لكر للغرم وقعي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها يمرون عليها ومنها معرضون ولا أَفَأَمِنُوا أَمْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمْ السَّاعَةُ بَرْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ قُلْ هَذِي سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِينَ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا بلك إلا رجالا يوحى إليهم إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فيرموا كيف كان عاقبة مِنْ من قبلهم ولدار الْآخِرَةِ خَيْرٌ خير للذين اتقوا أَفَلَا تَعْقِلُونَ تعقلون حتى إن استيأس ولا يرد عن القوم المجرمين لقد كان في قصص عبارة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهمدا ورحمة للقوم